يا ابن هاك الضيع عند لك وما قبل اجلك يبينها يا بنها يا ابن اتسهر ما انصف ويا يا, يا, يا بين يا يا وحيد بالدار الخليه يا يا وحيد بالدار يا يا وعدها يا يا الغياثكم لحسيك وعدها يا يا لمن روحي واب فيها وافي وعدها بعد أمكم وعدها يا وعدها ألف حسب وألف والنخفية يا يا ألف حسب وألف والناية يا الله ويا قالوا شوي اسكت بارك الله فيك هو يري واحيلكم مني قالوا ويحلاري حات حبكم ما ازال الذغره ومندس في القاضوب دمعات في صوب يا قول لي ما افراقك يا اللي يا الصاع يا حسين هي النقازين عين حسين حسين حرساينان حرساين احوساين يا حسين احوساين يا حسين حسين حسين حرساين خاطر خاطر حسين يا حسين احسين يا حسين شهره البيت ابو علي الناصر بالخدمه قاعد سيدنا اولادك واير واحي الكم ريح جارو وعلى عري حت والله امينا يا ما اصاب مش بو يا الغايه زيي يا الغايه زيي القعيد حسينان حسينان حسين حسين يا حسين حسين حسين بدي صوتك حسين حسين حسين حسين بارك الله فيك حسين يا حسين حسين يا يا بيني في عبد الله طاوطيت يا حسين يا نغاد لربيتك وتشتريدين يا تهوا وعين هالدار وقتي انا ناطر جايتك تي حنين شافتك ايام ريحك حين الحين, الحين حسينات عوسا شاه رصارسنين شان هذا الشاه وانت في نكلا ويل صيه ولا خاب بكى سرضين ضل عومك ضيل يصطر كيسه كسر ظل عمك ظليح صبر الكساب وتدري بثلاث في ديتك والدوم إلك هل الأرباط يا تلويت مضحي يا سلويت مضاحن حسيناً حسين بارك الله حسيناً يا حسين حسيناً يا حسين حسيناً حسين حسين يا حسين, حسين, يا حسين, حسين يا لا تيضا للفعل يا ويوم البريد ها الله بحواش حق ام البريد لا تيم باو للفرج ما اللي يد في يصابو ما هنا حي سينزل جمر وريدتييامك اقضي يسنين العو عايز سيب واديك كان هات مر اجد هت موريسني حسينا حوزاي <تصفيق> صوتك بعدوك حسينا يا حسين حوزاينا يا حسين حوزاي صيدني يكم ما ضيعتك يا بساط ريلتن كل علق روحي لجني يا ابن الزم ايلك والزياده واحتاول للحاسه مين بيني مين علي كاحس قلبي احن انا منين يا نور فرجه اي جتني يمني اي لاحق لحوايجكم احوش زينب يا حسين, حسين لا واحد محراب وحيدار وين ضيني ما لافك او صيحيتي يا حسين او صيحيتي يا حسين حسين عشر يا حسين ممنوع قال قال قادر وممنوع شاعر هالبيت ابو علي الناصري لا وانا حق محراب وحي دار ما افط لينه لا سياد الدم يا بالما عينك و بقبري وانيتي اوصيحك يا احسيا اوصيحك يا احسيا مح ما شاء الله <تصفيق> حسين يا <تصفيق>